بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تزيل من من خلق الأرض والسماوات العلا.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 ما أتاها نودي يا موسى إن أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمعني ما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس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 آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي شرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي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 كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كذبا تكون بعذاب فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسر قالوا انها ثان لساحران يريدان ان يخرجاكم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 من البينات والذي فطرنا فقد ما أن قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ان من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأولئك لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ويجنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 يا بني إسرائيل قد أنجناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يا موسى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك رب لترضى قال فاننا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم, العهد أفطال عليكم العهد أم أردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقتنا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 لننسفنه في اليمن نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من مِن ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن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 خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم الا بثم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا بثم الا يوما ويساء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 يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمة.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 ولا يحيطون به علمًا وعنت الوجوه للحيل القيوم وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحيل القيوم وقد خاب من حمل فلما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 فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق جنة وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن إن له معيشة طاقا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طاقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك الذي من اسرف ولم يؤمن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 نعينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة عليها لا لا نسألك رزقا, لا نسألك رزقا